للصوت مسموع بارك الله فيكم <تصفيق> <تصفيق>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 رحمه الله تعالى المتوفى سنة ثلاث وثلاثين بعد السبعمائة من الهجرة النبوية يقول رحمه الله تعالى الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة وهو ثلاثة عشر نوعا يذكر في هذا الفصل ذكر في هذا الفصل الأداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها أثناء حضوره الدروس أثناء اشتغاله بالدروس بالعلم بالدورات وكان قد ذكر فيما سبق في الفصل الأول في الفصل الأول الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها في نفسه ثم ذكر الآداب التي تتعلق بطالب العلم في تعامله مع شيخه وأستاذه والعلماء الذين يستفيد منهم العلم ثم الآن الأدب مع نفسه ومع أستاذه ومع أصدقائه وزملائه ورفقائه في الحلقة أو في الدورة العلمية أو في مجالس العلماء الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها هذا الطالب أثناء حضوره للدورات أثناء اشتغاله بطلب العلم بماذا يبدأ من الكتب كيف يفعل ليحفظ ما هي الأمور التي يبغي عليه عليها أن يراعيها في تعلمه ودراسته ومراجعته ومذاكرته ومناقشته مع زملائه وأصحابه وأصدقائه هذه الآداب ذكرها رحمه الله في هذا الفصل وهو ثلاثة عشر نوعا قال النوع الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان فيتقنه حفظا ويجتهد أو فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصيف ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمته ورده منه كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم وليحذر من نسيانه بعد حفظه فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب أبدا بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه وذلك بعد, مراع بعد مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها فإن كان شيخه لا يجد يعني لا يجد في نفسه من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك وإلا راعى قلب شيخه إن كان أرجاهم نفعا, نفعا يعني إن كان هذا الشيخ أرجاهم نفعا في تعلمه ودراسته وتحصيله لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل انتهى ما ذكره في الفرع الأول النوع الأول وهذا النوع الأول بيّن فيه عدة أمور الأمر الأول الذي ينبغي على الطالب أن يراعيه ما هو الفن الذي يبدأ به ما هو الكتاب الذي يعتني ابتداء به قبل غيره فذكر القرآن الكريم فهو أساس العلوم وهو أمها وهو أهمها ومدار السعادة والفلاح على القرآن الكريم على القرآن الكريم لذلك يعتني طالب العلم في بداية تحصيله وبداية دروسه بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا ومعرفة لمعانيه إذن أول شيء يبتدئ به طالب العلم حفظ القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس القرآن ويحثهم على حفظه ونهى أن يكتب شيء مع القرآن حتى من قوله وحديثه صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر إلا لأناس خصهم أو في أحوال لا يكون فيها اختلاف القرآن بالسنة أو عدم اعت... يكون فيها ليس وسيل لعدم الاعتناب القرآن إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة ابتداء القرآن الكريم أساس العقيدة أساس الفقه أساس الدين كذلك كان السلف رحمهم الله يتعاهدون أولادهم بحفظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم فكان الواحد منهم يمنع ابنه من سماع الحديث وحضور جلس جلساته حتى يحفظ القرآن أئمة التابعين أئمة السلف كانوا على ذلك يحفظون أولادهم القرآن أولا ثم الحديث وذلك أنه إذا تعلم القرآن وتعود القراءة فإنه يسهر عليه قراءة الحديث وحفظ الحديث وحفظ غير ذلك من العلوم أو العلوم المتفرعة من الكتاب والسنة إذن أول شيء يا طالب العلم اجعل لك أو اهتم بحفظ القرآن وخاصة اذا كان الوالدان يريدان او الاب يريد ان يربي ولده على, حفظ على, العلم على طلب العلم فليبدأ بتوجيه ولده في حال صغره الى حفظ القرآن ويدخلوا مدارس التحفيظ او الكتاتيب او حلق القرآن في المساجد عند المعلمين المؤتمنين في دينهم فاهم شيء نعلم الأولاد والبنات القرآن الكريم فالطالب إذا حفظ القرآن استقام لسانه تحسنت لغته سهل عليه طلب العلم وحفظ المتون لأن قلبه اتسع لحفظ القرآن فيسهل عليه حينئذ حفظ السنة وحفظ المتون فأهم شيء أن نبدأ بالقرآن ثم إذا كان الطالب بدأ العلم كبيرا وخشي على نفسه فوات الخير وفوات دراسة المشايخ فليجعل أو يشق عليه أن يجعل كليته للقرآن أو يجد أن وقته جزء من وقته للقرآن وجزء لغيره فلا بأس بذلك وهو حال معظم الطلب الذين يدخلون الجامعات أو الذين ينبهون أو يتنبهون لطلب العلم على كبر ويأتون عند المشايخ فحينئذ لا بأس أن يجعل طالب العلم جزءا من وقته وجزءا هاما لحفظ القرآن وجزء آخر لدراسة العقيدة ولدراسة الفقه ولدراسة الحديث لا بذلك حسب العلم الذي يدل عليه ويرشده عليه أستاذه أو والده أو والدته إذا كانوا من أهل العلم أو من أهل الفضل ورسموا لولدهم طريقة في طلب العلم إذن أول شيء بالاهتمام حفظ القرآن الكريم فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره يقرأ في تفسير ابن كثير أو في تفسير السعدي أو في أي تفسير مختصر المهم أن يفهم ما يقرأ وفهم المقروء يسهل عليك حفظه واستذكاره وسائر علوم عن الأمور متفرعة عن القرآن مثل التجويد تجويد القرآن ومعرفة أسباب النزول ونحو ذلك لكن أهم شيء هو حفظ القرآن مع فهمه ولو على سبيل الإجمال دون الدخول في التفصيلات التي تدخل تحت الآيات لأن هذا بحر لا ساحل له والتفسير تخصص كبير الإنسان يأخذ من التفسير في بداية طلبه للعلم ما يفهم به كتاب الله ويزاد إيمانه به ويساعده على اتقان الحفظ هذا في البداية مع إتقانه لتجويده وهذا التجويد معرفة الحروف يعني مخارج الحروف وإخراجها إخراجا صحيحا ومعرفة الوقف. متى يقف ومتى لا يقف هذا التجويد أما المحسنات مثل أحكام النون الساكنة والتنوين من الإدغام والإقلاب والإخفاء والغنى فهذه أمور اسمها محسنات وهذه مستحبة والسنة أن تقوم بما تلقيته عن مشايخك الذين تلقوا عن مشايخهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والقول بوجوب التجويد يقصد به باتفاق العلماء ابتداء هو معرفة الوقوف وكيفية إخراج الحروف إتقان الحروف الكلمات التي تقرأها في القرآن هذا التجويد واجب باتفاق العلماء ما في خلاف أنك تقرأ الكلمة قراءة صحيحة بقيت قضية أخرى وهي قضية المحسنات التي مثل الإدغام والإخفاء والغنن فهذه مستحبة ليست واجب على الصحيح من قوله العلماء وهي زين للقرآن فالصوت الحسن يزيده حسنا فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يتعلم في بداية يعني طلبه للعلم القرآن ولو أن يجعل له جزءا من الوقت يوميا لحفظه ومراجعته ثم قال ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه يعني أوله وآخره فيحفظ متونا مختصرا في الحديث وعلوم الحديث والأصلين أو الأصولين والنحو والتصريف فن الواحد من هذه الفنون بحر متلاطم لكن يأخذ مختصرا يستوعب معه هذا الفن ويتصوره فيه لأن الحكم كما يقال على الشيء فرع عن تصوره فالطالب إذا بدأ بالمتون المختصرة اليسيرة أسهل أو أيسر ما في هذا الفن من المختصرات وميزة هذه المختصرات أنها تجمع علوم أو تجمع مسائل أو أبواب هذا الفن باختصار وسهولة أو يسر وبعبارات منتقاف فمثلا علم الحديث وعلم قال وليحذر من نسيانه بعد حفظه فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه يعني عن نسيان القرآن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلاقها ذهبت وإن أطلقها ذهبت وفي رواية المسلم وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسية وقال عليه الصلاة والسلام بأسمى لأحدهم أن يقول لن نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكر القرآن هو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها وقال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو يشد تفلتا من الإبل في عقلها لذلك ينبغي أن يتعاهد الإنسان كتاب الله أن يتعاهد كتاب الله ويراجعه لأن الوعيد جاء في حق من ينسى القرآن الذي لا يتعاهد القرآن والذي ينام عنه كما في الرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سامرة وفيه أنه يضرب يشدخ رأسه بصخرة بسبب نسيانه وعدم تعاهده للقرآن الكريم فالإنسان يخاف من تفويته لما حفظه من القرآن إلا إذا عجز وصار يعني عنده مرض ونحو ذلك أو كبر في السن فهذا معذور ولكن يداوم على المذاكرة والمراجعة قال ويشتغل بشرح تلك المحفوظات يعني المختصرات التي حفظها في الحديث والأصول ونحو ذلك والعقيدة فإنه يشتغل بشرح تلك المختصرات التي حفظها على المشايخ وهذا هو الأمر الثاني الأمر الأول الاهتمام بالقرآن الكريم الثاني حفظ مختصرات في الفنون تجمع أطرافها وتجعلك متصورا لهذا الفن الأمر كذلك في الفقه مثل يحفظ منذ نهاج السالكين مثلا كذلك يشتغل الأمر الثالث بشرح تلك المحفوظات على المشايخ يعني يقرأ تلك المحفوظات على المشايخ ويشرحونها له وليحذر من الاعتماد على الصحف في قراءة الشروح إلا بعد أن يأخذ مفاتيح العلم بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له يبحث عن الشيوخ ان كان له استطاعه في بلد مثل المدينة النبوية أو مثل مكة المكرمة أو مثل الرياض وبعض مدن العلم فيها مشايخ منوعون وعندهم فنون متعددة وعندهم يعني تخصصات فيبحث عن الشيخ الذي يكون أحسن في هذا الفن وأتقن وأكثر تحقيقا فيه من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه من هذا العلم وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه يعني الذي حفظه هذا الطالب يسمعه شرحه ويحضر الدرس شرحه عند من هو يعني اخبر بالكتاب ان وذلك بعد مراعاه الصفات المقدمة يعني التي في الاستاذ هو ينبغي على الطالب ان يتحرىها في شيخه من الدين والصلاح والشفقة يعني على الطلاب وغيره وغيرهما من الصفات فإن كان شيخه طبعا ذكرنا أن مدار صفات الشيخ على ثلاثة الأول أن يكون ذا عقيدة سلفية صاحب منهج سلفي الأمر الثاني أن يكون متقنا لفنه وعلمه الأمر الثالث أن يكون حسن التفهيم جيد التعامل مع طلابه فهذه الصفات الثلاث يرعيها في الشيخ قال فإن كان شيخه يعني الإنسان أحيانا يجالس شيخا ويواظب على درسه ويكون ملازما له لكن أحيانا هذا الشيخ لا يكون متفننا في جميع الفنون ما يكون متخصص مثلا في الحديث يكون فقيها أصوليا نحويا لكن لا يكون عارفا بعلم الحديث والمصطلح والعلل فلا بأس أن تقرأ عند غير هذا الشيخ هذا العلم ممن يتقنه يتحقق فيه تلك الصفات التي ينبغي توفرها في العالم والشارح قال فإن كان شيخه يعني الذي تلازمه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك يعني إن كان الشيخ إذا رأىك تذهب تدرس العلل وعلم الحديث عند شيخ آخر وتقرأ عليه ويشرح لك ولا يجد بذلك في نفسه بأسا فلا بأس على الطالب أن يفعل ذلك لكن ان كان هذا الشيخ يعني يريد من هذا الطالب أن يأخذ ما عنده من العلم وأن يهتم بدروسه أكثر وخاصة إذا كان الشيخ يرى أن هذا الطالب ليس يملك من الآلة من الإتقان ويملك من القدرة الاستيعابية على الجمع بين ما عند الشيخ هذا والشيخ الآخر فإذا كان شيخه نصحه بأن لا يذهب وركز عليه في أن يبقى عنده ويكثر من الاستفادة فليستمع إلى نصيحة شيخه إذا كان تقيا ورعا عارف معروفا بشفقته وحرصه على الطلاب فالأولى أن يراعي قلب الشيخ إن كان هذا أرجى لنفعه وهذا أنفع له وأرجع وأجمع لقلب الطالب وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنهم ويطيقه حاله يعني الإنسان لا يحفظ فوق طاقته يعني إذا كان هو في القرآن مثلا يحفظ في اليوم مثلا صفحتين ثلاثة فلا يلزم نفسه اليوم بخمس صفحات ممكن ما يقدر أو إذا كان يحفظ في منظوم من المنظومات مثلا أي منظوم من المنظومات مثل سلم الوصول هو يستطيع مثلا يحفظ في اليوم عشر عبيات عشرين بيت فلا يلزم نفسه يحفظ خمسين بيت فإنه يكل ذهنة ويميله بدنة ويجعله يشتغل بشيء ثم في الأخير لا يستطيع ثم في الأخير لا يستطيع فالإنسان يحفظ قدر المستطاع قدر المستطاع انا كنت في حفظ القرآن بعد أن أنهيت الأربعة أجزاء الأولى من الأخير طبعا جزء عمى وتبارك وجزء المجادلة وجزء الذاريات بعد ذلك كنت أحفظ صفحة صفحة في بداية حفظ القرآن صفحة صفحة بداية سورة قافة ثم الحجورة هكذا من الأخير فكنت أحفظ صفحة صفحة هكذا أرى نفسي قادرا أستطيع أن أجمع بين دروسي في أولى ثنوي تلك الأيام وأستطيع أن أجمع بين يعني أشياء التي والدي رحمه الله يريدها مني فكنت أرى أن المناسب لوقتي ودراستي وحالي صفحة في اليوم مرة وصلت إلى شورة العنكبوت صار في تنافس بيني وبين زمين لي فأردت أن ألحقه بعد أن كان سابقا لي فرأيت أني ألحقه إذا حفظت شورة العنكبوت مرة واحدة ثمان صفحات تقريبا فحفظتها في يوم وأشددت على نفسي من صفحة إلى ثمان صفحات هذا صعب خاصة فيما لا يكون متفرغا فقط للقرآن في ذلك الوقت فحفظت ثمان صفحات لكن كان حفظي في وقتها ركيكا وغلاطي كثيرة واضطررت أن أعيدها في اليوم الذي بعده يعني على يومين حفظتها يعني كأني حفظت في اليوم أربع صفحات بعد ذلك صار عندي همة أكثر خلال ثمانية أشهر حفظت إلى نصف القرآن في خلال خمسة أشهر انتهت من كامل القرآن خلاص صار عندي هم ما أستطيع أحفظ في اليوم خمس صفحات بعد كنت أحفظ في اليوم صفحة بسبب هذه الدفعة التي دفعت نفسي بها بسورة العنكبوت خلاص صرت بعدين يعني وردت أن قدرتي ممكن أحفظ في اليوم أربع صفحات او خمس صفحات بيسر وسهولة لكن بتفريغ وقت أكثر وهذا الذي فعلته بحيث أني أنهيت حفظ القرآن في ثلاثة عشر شهرا مع أني كنت طالبا وعندي أشغال ووالدي أمرني بأشغال مع ذلك تمكنت من حفظي في ثلاثة عشر شهرا هذا يعتبر في مقياس أموم الطلاب جيد وشي طيد لكن هناك طلاب حفظوا القرآن في أقل من هذا الوقت بكثير بل الزهري رحمه الله حكي عنه أنه حفظ القرآن في ثمانين يوما يعني في نحو ثلاثة أشهر شهرين وعشرين يوم الإنسان يستطيع إذا اجتهاد وكان ذهنه صافيا ومتفرغ من الأشغال يحفظ القرآن في وقت أقصر لكن من المهم أن يحفظه على الشيخ وكذلك أن يراجع دائما وأن يتعاهد حفظه المهم يقول هنا رحمه الله وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير اكثار يمل لا تأخذ شيئا كثيرا فتمل ولا تأخذ شيئا قصيرا يخل بجودة التحصيل بل كون وسطا قال رحمه الله الثاني أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات فإنه يحير الذهن ويدهش العقل بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب إلى آخر كلامه المهم هنا يقول في ابتداء الأمر طالب العلم إذا ابتدأ في العلم ما يبدأ بالخلاف وتكثير الأقوال في المسائل هذا يشتت ذهنه بل يقرأ مثلا مختصرا جامعا لشتات الفن وأبوابه ومسائله على قول واحد وهو الراجع عند مؤلفه تحفظ مثلا واحدا في فن معين مثلا الفقه تريد تحفظ مثلا تحفظ مختصر خليل تحفظ مثلا أبي شجاع تحفظ منهج السالكين تحفظ عمدة الفقه ابن, قد... ابن قدامة تحفظ مختصر القدوري في أي مختصر من المختصرات اللفظ حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا محدث ولا در البهية للشوكاني أي متن من هذه المتون إذا بدأ طالب العلم بتوجيه شيخ من المشايخ بحيث هذا الشيخ يكون سلفيا متبعا للدليل متحريا الصحيح من الأقوال خلاص إذا قالك الشيخ أنا أدرسك مختصر القدور ما في مشكلة احفظ عليه المختصر احفظ وعرض عليه ويشرح لك فهو يبين لك بالدليل إذا أخطأ المؤلف هذه طريقة لا بأس بها في التعلم على أي مثل كان مدام أنه صاحبه من أهل السنة وصاحبه يتحر الحق فيما يعتقده صوابا فلا بأسه لو حفظ الإنسان الرسالة لابن أبي جيد القيرواني ما في باس إذا كان تحت توجيه ونظر الشيخ من المشيخ السلفيين المعتنين بعلم, بعلم الفقه والحديث والمعتنين بالترجيح فلا يضرك يا أيها المبسدة على أي مثل إن المهم أن تقصد بذلك وجه الله وأن تتبع الحق حيث ما يكون سواء كان مع المثل الذي تقرأه أو خارج المثل الذي تقرأه لأن الكمال هو لكتاب الله عز وجل هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أي كتاب أخي قد يكون هناك خطأ موجود عند مصنفه عند مؤلفه فهنا لا يشتغل في الكتب الخلافية في بداية أمره يعني ما يقرأ بداية في نيل الأوطار للشوكاني أو المغني لابن قدامة لا يقرأ في كتب الخلاف بداية أول شيء يقرأ واحد جامع للفن سهل عليه ثم بعد ذلك يبدأ يوسع مداركه لذلك ابن القدامى رحمه الله ألف العمدة ثم المقنع الكافي ثم المقنع ثم المغني فالإمام ابن القدامى رحمه الله عمل التدرج في تعليم الفقه يعني لو أن الطالب بدأ بهذه المختصرات ثم الأوسع ثم الأوسع ثم الأوسع فهذا أحسن لذلك لا يشتغل بالخلاف الطويل العريض الذي شتت ذهن الطالب ولا يعرف الصواب قال أو بين الناس مطلقا يعني لا يعني لا تشتغل بالخلاف بين الناس اشتغل بالمختصرات التي فيها ترجيح لقول واحد يراه مؤلفه هو الصواب وهذا المؤلف معتمد في الدين في العلم وأنت تدرس على شيخ ليس بنفسك ثم قال في العقليات والسمعيات فإنه يحير الذهن ويدهش العقل يعني هذا التشت... هذا الاختلاف للطالب المبتدئ الذي لا يعرف شيئا يتشتت الطالب ويندهش يقول لي ماذا كل هذا الخلاف ولا يفهم ما زال صغيرا مبتدئا فالأولى أن يشغل الطالب المبتدئ بالخلاف بل يذكر للشيخ الراجح ثم إذا تطور الطالب في العلم لا بد أن ينظر في الخلاف وأقوال الناس حتى لا يكون غريبا عن العلم بعيدا عنه بل يكون عارفا بأحوال أهله والمقصود هنا بالعقليات يعني الأمور العقلية وهو علم الكلام العقليات والسمعية يعني التي تدرك بالعقل والسمعيات التي تدرك بالسمع والتي لا مجال العقل فيها ولكن هذا التقسيم هو تقسيم موجود عند الأشاعر وعند أهل الكلام وذا فيه نظر فإن دين نامة مربوط بين العقل والسنة والأمور العقلية يعني التي فيها علم الكلام والفلسفة لا حالة لنا به ذنب العلماء علم الكلام وهو الكلام في الدين بالرأي المجرد نحن عندنا كتاب وسنة عندنا كتاب وسنة والعقل يوافق النقل الصحيح العقل الصريح يوافق النقل الصحيح والاختلاف بين العقل والنقل ثم قال بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد يعني مثلا إنسان يريد يبدأ يقرأ في العقيدة يبدأ مثلا بمثل الأصول الثلاثة إذا أتقنه ينتقل بعده إلى مثلا كتاب سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله هذا بس هذا أوسع أو متين سؤال جاءوا في العقيدة للشيخ حافظ حتى يتقنه ثم ينتقل إلى شرح العقيد الواسطية أو إلى شرح كتاب التوحيد هكذا مثلا أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك يعني الطالب إن شاء جعل له منهجا في دراسة فن واحد يتوسع فيه أو أن يجعل له في اليوم عدة دروس في عدة فنون إن كان يتحمل فمثلا يقرأ في اليوم الواحد متنا أو جزء من المتن في الفقه جزء من في العقيدة جزء من في مصطلح الحديث جزء من في أصول الفقه أو يقسم بين أيام الأسبوع وهذا التقسيم والتدريج والتيثيب ترعيه الجامعات والمعاهد فيكون حصص في الأسبوع للقرآن والحديث والتفسير والأصول والنحو والبلاغة هذا موجود والجامعات تهتم بهذا والجامعات تهتم بهذا لكن لاحظوا أن الجامعات متى لما يكون الشاب عمره كم في الجامعة تكون إذا الطالب وصل ثمانية عشر عاما أو تسعة عشر عاما فقبل ذلك ماذا يفعل يتأسس نحن هنا في السعودية مثلا يجرسون الطالب في الابتدائي الأصول الثلاثة أو أشياء من الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد منتقاه في المتوسطة يدرسونهم كتاب التوحيد بشيء من التفصيل أكثر مما كان في الابتدائي في الثانوية يأتي أكثر وأكثر فلذلك المدارس هناك يعتني بالتدريج يعتني بالقول الواحد قبل وجود يعني تكثير الخلاف على الشباب حسب مستوىهم العلمي والذهني والاستعداد فيأتي إلى الجامعة وقد تأصل وتأهل لأن يأخذ هذه الفنون المتعددة مع وجود ماذا الاختلاف والتكثير في المسائل فالذي يكون درس في السعودية واعتنى بدراسته تسهل عليه الجامعة أما الذي أتي غالبا من خارج السعودية وما درسوا في الدين من أو مسائل الدين للقليل يعشر عليهم الدراسة في الجامعة الإسلامية لذلك بعضهم إما يترك الدراسة أو يبقى متخبط حتى يعني يستفيق في السنة الثانية ربما أو الثالثة وبعضهم لا يعرف هذا الحال فيذهب إلى المسجد النبوي ويكون نفسه كأنه يبني بنفسه من جديد ويبدأ مراعاة دروس الجامعة وهكذا يسدد ويقارب فلذلك الإنسان المبتدئ يقرأ متونا مختصرة على شيخ ويتدرج معه في العلم أما إذا وصل إلى مرحلة من العلم تقدم فلا بأس حينئذ بكتب الخلاف والتوسع والبحث حتى يعني يكون هذا ناضجا عارفا متفقها في الدين ملما بما يحيط حوله ثم قال طبعا إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخون في زماننا يرتضيها لها له جامعته ومعهده هذا هو الواقع أو نحن مثلا معهد البيضاء الناس يدرسون الشباب معنا أو الأخوات ما يعني يقترحه عليهم وما يقترحه غيري من الشايخ الذين يدرسون وهكذا فدائما الشيخ لما ينتقل الكتاب هو يرأي أحوال الطلاب ويرأي أحوال السامعين ويرأي أحوال السامعين وأنا في دروسي لمن لاحظ هذا لأننا <تصفيق> لأنني لما أتكلم مثلا في درس 200 سؤال جاء في العقيدة وغيرها من المتون التي شرحتها الطلاب الذين يحضرون في الدرس ليسوا على مستوى واحد ليسوا في فصل واحد مثلا أولى ثانوي أولى جامعة حتى انا أتكلم معهم بمستوى واحد لا هذا الدرس الذي أنا أتكلم فيه ربما يحضره مبتدأ لم يقرأ شيئا من العلم ويحضره أحيانا من هو متقدم في العلم بل يحضره أحيانا بعض المشايف فأنا أحاول أن أعطي في دروسي كل واحد منهم فائدته فغالب الدرس أسلوبه سهل ومفهوم وأحاول أن كما يقال أبسط أو أيسر المسألة وأشرحها وأوضحها بأسلوب يفهمه حتى المبتدئ كذلك آتي بفوائد ومسائل يحتاج إليها المتوسط والشيخ أيضا الذي تقدم في العلم مثلا يعني لا أقول الشيخ يعني العلماء الكبار لا نقول يعني الذين هم طلب علم متوسطون مثلي فأنا أحرص على هذه الفوائد والمسائل ليستفيد الجميع والله عز وجل هو الموفق يقول, يقول الشيخ رحمه الله فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد يعني الشيخ ما كان صاحب ترجيح فقط ينقل أقوال وخلاف يتوهي الطلاب قال الغزالي فليحذر منه فإن ضرره أكثر من النفع به الغزالي هو أبو حامد محمد الغزالي وهو صوفي وكان فقيه من فقهاء الشافعية وهذا الكلام الذي قاله الغزالي صحيح هنا ولقى له ابن جماعة مقرا له هذا الكلام صحيح يعني إذا كان الشيخ يعني يشتت الطلاب ولا يرجح لهم يعيشهم في فوضى علمية فهذا منهج باطل لا تضيع الشباب فهمهم رجح لهم اذكرهم الدليل والصواب في المسائل التي اختلف فيها الناس أما المسائل اجتهادية فنباس أن يعرض الأقوال ويترك الترجيح في مسائل يسأها الدليل أما المسائل الخلافية عموما لا الذي يراجح ومرجوح لابد يرجح ويرجح الدليل أو ما دل عليه الدليل الله أعلم ثم قال وكذلك يحذر وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه يعني لا يشغل نفسه بالقراءة في الكتب المطولة والمصنفات المتعددة وهو بعد ما أو يعوده ما زال في البداية فيهتم بمثنه الذي درسه وقرآن الذي يحفظه أو يتحفظه قال بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته يعني يعطي وقته كله لدراسته حتى يتمكن حتى يتقنه وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح وعدم الفلاح يعني الإنسان لا يقرأ هذا ويترك الكتاب يترك المثل هذا وينتقل إلى المثل الآخر لا إلا إذا أردت أن تنشط النفس أردت أن تبعث فيها الحياة لا بأس لكن أن تتنقل من كتاب إلى كتاب وانت لا تدري ما تقرأ وما تفهم هذا غير صحيح فالإنسان لا يتنقل بين الكتب إلا لفائدة إلا لترويض نفس إلا لتعدد فنون ودراسة الفنون لا بأس أما من الضجر والكسل هذا غلط يقول أما إذا تحققت أهليته أما إذا تحقق أهليته أو تحققت أهليته وتأكدت معرفته يعني صار طالب علم قوي فالأولى أن لا يدعف فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه فإن ساعده القدر يعني أنه قدر الله له ويسر له الأمور وطول العمر يعني طال عمره ساعده ذلك على التبحر فيه يعني في هذه الفنون فذاك يعني هو الطيب الأفضل وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم يعني يكون قد استفاد أنه خرج عن أن يكون جاهلا بذلك الفن قال ويعتني من كل علم بالأهم فالأهم ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم يهتم بالعمل بعلمه كما سبق الثالث قال رحمه الله أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا إما على الشيخ أو على غيره مما يعينه ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضعه لتكرار مواضعه يعني الأشياء الماضية ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيف وقد تقدم أن العلم لا يأخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد وينبغي أن يحضر معه الدوات والقلم والسكين للتصحيح ولضبط ما يصححه لغة وإعرابا إلى آخر الكلاف يعني في هذا الفرع أو هذا النوع ذكر ما ينبغي عليه الطالب حيال محفوظاته ومقرؤاته فينبغي عليه أنه قبل أن يحفظ أن يعرض ما يحفظه على الشيخ أو على طالب علم من أصدقائه قد أخذ هذا الفن على الشيخ يعني إما أن يضبطه على الشيخ أو على من ضبطه على الشيخ أو إذا كان شيخ من المشايخ او أحد الذين ضبطوا الكتاب قد سجله بمسجل فتستمع للمثني من المسجل أو من الشيخ أو تضبطه على وهو الأولى من المسجل المسجل تسمع لكن ربما تخطيه في اللفظ فقبل ذلك قبل أن تحفظ تعرض قراءتك على متقن الشيخ أو غيره ثم بعد ذلك تحفظ لأنك ربما تقرأ وتحفظ بالغلط لحظه لا حتى لا يحفظ شيئا خطا مصحفا محرفا ثم بعد ان يتقنه يحفظ ويتعهد حفظه ويكرره ويعرض حفظه على الشيخ قبل أن يشرحه عليه لأن يشرحه له ثم أثناء تصحيح في الكتاب الذي تقرأه لتحفظه أو, أو لتطلع عليه يكون مع قلم حتى تكتب التصحيح الذي تستفيده من الشيخ لابد طالب علم يكون مع قلم أما يجي يحضر الدرس مع قلم يش يفعل لابد يكون مع قلم نحن في الزمان الحمد لله هذا لا نحتاج لا سكين ولا براية ولا شيء عندنا الحمد لله أقلام فيها حبرها وهناك مراسيم فيها يعني ما يساعد على يعني عدم نفادها يعني يأخذ الأحسن دائما خاصة عنده فلوس الطالب يختار احسن الأقلام وأجودها وأحسن المراسيم وأجودها ثم قال رحمه الله وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ لينتبه لها الشيخ أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام يعني إذا كنت تريد أن تقرأ على الشيخ مثل من المتون وأنت تقرأ الشيخ صح لك لفظة وأنت ظننت أن كلام الشيخ غير صحيح فأنت تكرر اللفظة مع ما قبلها بما تعلمه من الصواب لينتبه الشيخ أو تقول يا شيخ أليس اللفظ الصحيح كذا وكذا تسأل فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة يعني من الشيخ بشر ولا يقول بل هي كذا وكذا بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها يعني الصواب في العبارة فإن لم يتنبه يعني الشيخ إذا لم يتنبه بعد هذا التنبيه اللطيف من الطالب بأن يقول له أليس الشيخ الصواب كذا يا شيخ أليست هي كذا أو يكررها مع ما قبلها حتى يدرك الشيخ سياق العبارة خاصة في أمور الرفع والنصب والجر فإن لم ينتبه يعني الشيخ قال الطالب فهل يجوز فيها كذا يعني هل يجوز أن, أقرأ أن أقرأها بهذه الصيغة فهل يجوز فيها كذا حتى ينتبه الشيخ قال فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام الحمد لله وإلا ترك يعني ترك ما يعلمه من الصواب تحقيقا إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ يعني لا يجدل الشيخ خلص يقرأها كما يراد الشيخ ثم يبحث ويراجع لعل الشيخ هو المصيب لعل الشيخ هو المصيب هذا في الأمور التي فيها مجال قال ولكن وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ يعني تأكد الطالب أن الشيخ أخطأ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر يعني لا يفوت تحقيق هذه المسألة ولا يعسر ولا يعسر تداركه يعني لا يراجعه في المجلس يترك إلى الجلس القادمة لكن فإن كان كذلك يعني يفوت تحقيقه ويعشر تداركه فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاعي يعني الشيخ بيكتب جواب في رقعة يعني ورقة فيها سؤال من مستفتي يعني هذه صرفتوى تنتشر في العالم أو الرجل يعمل بها وكون السائل غريبا أو بعيد الدار يعني غريب مسافر أو بيته بعيد أو, أو يعني حال هذا الشخص أو مشنعا أو مشنعا يعني هذا الذي ربما يكتب له هذا الكلام الخطأ من أصحاب التشنية أو بعيد الدار أو مشنعا, أو مشنعا. هكذا أنا فهمته تحتاج إلى مراجعة تعينة به الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح يعني أشر الشيخ أبن له بالإشارة بالكلمة لطيفة بالتلميح إلى الصواب فإن ما فهم الشيخ أو ما كان تستطيع ذلك صرع له قل يا شيخ أليس الصواب كذا وكذا فإن ترك ذلك يعني التنبيه الشيخ على الخطأ خيانة للشيخ فيجب نصحه بترفضه لذلك بما أم كان من تلطف أو غيره وإذا وقف على مكاني وإذا وقف على مكان يعني هو يقرأ على الشيخ من نت ووصل إلى البيت العاشر العشرين أو صفحة العاشرة والشيخ قال خلاص نكمل في الدرس القادم يكتب أمام السطر الذي انتهى الشيخ بلغ العرض والتصحيح. بلغ العرض والتصحيح الرابع قال أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل, ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه فهذا الأمر خصه بن جماعة بالاهتمام لأنه بن جماعة من الحديث ويعرفون أهل الحديث فضل الحديث فقد لبه في بداية الأمر على القرآن الأندر الحديث ويبكر بسماع الحديث يعني المشايخ الروايات لأنه كان في زمن رواية وإن كانوا في المتأخرين لكن كان زمن بن جماعة زمن رواية وتعقد مجالس الحديث بسماع الكتب البخاري ومسلم والتربذي وبدود ومن ماجا والنساء وغيرهم وغيرهم من كتب الحديث كانوا يسمعونها لخلاف زماننا هذا الذي لم يبق فيه إلا بقية قليلة يهتمون بسماع الحديث ففي ذلك الزمان يبكر بسماع الحديث نحن في زماننا نطلب من الشباب أن يبكروا بتعلم العقيدة السلفية لغربة أهل السنة في هذا الزمان أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به يعني بعلم الحديث بسماع الحديث وبعلومه مصطلح وغيرها والنظر في إسناده يعني أساند الأحاديث ورجال ورجاله يعني رجال الأساند ومعانيه معاني الأحاديث متون غرائب الفقه الغرائب والفقه كذلك في الحديث وأحكامه أحكام الأحاديث وما تتضمنه من أمور فقهية وعقدية وفوائد تاريخية وفوائد في السيرة وفوائد في العقيدة وفوائد في الأداب وفي الأخلاق ولغته لغة الحديث والأدلة من الأحاديث على مسائل لغوية قال وكذلك فصاحة الأحاديث فصاحة الألفاظ وتواريخه تواريخ أهل الحديث قال ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم لأنهما أصل الكتب أحسن الكتب أفضل الكتب بعدها القرآن الكريم وصح الكتب الحديث البخاري ومسلم قال ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن يعني بعد الصحيحين يهتم بموطأ الإمام مالك إما رواية تحيى الليثي وإما رواية زهري أو رواية غيره ممن اشتهرت روايته وعرفت بالدقة والاتقان. قال وسنن أبي داود والنسائي وبنماجة وجامع الترمذي ومسند الشافعي يعني هذه الكتب بقية الكتب الستة لأن البخاري ومسلم الصحيحاني وكتب الستة بقيتها ابو داود الترمذي والنسائي وبنماجة والتسعة ثلاثة أخرى وهي مسند الإمام أحمد وسن الدارم ومطى الإمام مالك قاله مسند الشافعي لأن مسند الإمام الشافعي مهم وقد اهتمى بن حجر رحمه الله قبل ذلك الحسيني برجال مسانيد الأربعة مسند ابي حنيف رحمه الله الابي نعيم ومسند الشافعي وموطع مالك ومسند الشافعي ومسند محمد فترجم للرجال الزوائد في هذه الكتب الأربعة على الكتب الستة فالتذكرة للحسيني جمع رجال الكتب العشرة كتب الستة وهذه الأربعة الحافظ بن حجر كونه ترجم لأصحاب الكتب الستة في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب فاكتفى بتصنيف كتاب يحوي الرجال الزوائد لهؤلاء الأربعة الأئمة الأربعة أبو حنيف ومالك الشافي أبو حنيف وأحمد في كتاب تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة إذن هذه الكتب كتب مهمة كتب مهمة ينبغي على طالب علم أن يهتم بها قال ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك كذا في زمانه في زماننا الآن لو الطالب قرأ الأربعين النووية وتثمتها لابن رجب الخمسين حديثا ولو قرأ معها عمدة الأحكام لابن عبدالغاني الآل المقدسي وكذلك لو حفظ بلوغ المرامل حفظ بن حجر أو منتقى المجد بن تيمية هذا نقول للطالب العلم ما شاء الله حزت شرفا كبيرا في زماننا هذا في زماننا هذا المبتدر من الطلاب نقول له احرص على هذه الكتب في الحديث فإن فيها خير كثير ولكن لو كان له همة عالية وحفظة أو قرأ وبدأ يقرأ الصحيحين والكتب الستة وبقية التسعة فهذا خير وبركة يحرص عليها طالب العلم قال ونعم المعين المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي يعني الفقيه الذي يتفقى على فقه الحديث ليس الذي يقرأ المتون المجردة عن الدلائل وإنما الكتب فيها فقه الحديث فمن أعظمها كتاب السنن الكبرى للبيهقي ومعها كتاب التمهيد لابن عبد البر أو الاستذكار له كذلك كتاب المغني لابن القدامى أو المجموع كذلك معه للنوي <تصفيق> فتح الباري لابن حاجة هذه كتب عظيمة ونيل الأوطار للشوكاني والروضة الندية لصدق حسن خان هذه كتب مفيدة وعظيمة وجليلة يحرص عليها طالب المغيرها يريد كثير المحلل لابن حزم كذلك مفيد لكن المحلل لابن حزم يحتاج إلى طالب عنده حزم وعنده عزم وعنده علم بحال ابن حزم لأن هذا الكتاب مع كثرة فوائده له غوائل كتاب المحلل ابن حزم مع كثرة فوائده فعنده غوائل إذا لم ينتبه لا طالب العلم قد يهلك ويضل لذلك لا ينبغي على الشاب أن يهجم على كتاب ابن حزم إلا بعد أن يتخلق بأخلق طالب العلم وتأدب بأداب العلم ويكون قبل ذلك عرف الخلاف وعرف قيمة أهل العلم لأنه إذا دخل على ابن حزم مباشرة فحينئذن سيسيء ظنه بأهل العلم وسيعني يستهين ويضعف عنده قيمة الأثر <تصفيق> الآثار عن السلف ليس الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام بالعزم معظم للآثار النبوية لكن آثار الصحار والتابعين هنا يأتي عنده خلل كبير فيها فبالحزم عنده خلل في كتاب المحلة لا ينبغي لطالب العلم أن يهجم عليه مباشرة فيتعلم من هذا الكتاب فيصبح حينئذن هذا الشاب مزدريا لأهل العلم مزدريا لكثير من العلم ليس فقط لأهل العلم بل حتى يزري العلم فبارك الله فيكم لا تستعجلوا في قراءة المحلى ولا الرجوع إليه إلا لمن عنده تمكن ومعرفة بقدر وقيمة أهل العلم ومعرفة حالب حزم والله أعلم ثم قال ومن ذلك يعني من الكتب المعينة المهمة في الحديث المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد يعني عبد بن حميد والمطبوع منه المنتخب من المسند قال والبزار يعني مسند البزار هذه كتب مفيدة لكن هي اليوم يعتني بها من يهتم بتخريج الحديث أما قراءة واطلاعا فهذا يندر في هذا الزمان قال ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه يعني يعتني بمعرفة مع الحديث الصحيح ما هو والحسن ما هو والحديث الضعيف ما هو كذلك ما معنى الحديث المسند والمرسل وسائر أنواع علوم الحديث مثل المتصل والمنقطع وما يعني تقسيم الحديث من حيث انتهاء الإسناد مرفوع ومقطوع وموقوف مرفوع وموقوف ومقطوع كذلك تقسيم الحديث من حيث عدد الطرق متواتر وأحاد والاحاد يقسمونه الى عزيز وغريب ومشهور معما في هذا التقسيم من نظر وما الفلاسفه عليه من لهم فيه من فلسفه وذكرت ذلك في أكثر من درس كذلك تقسيم الحديث باعتبار ماذا باعتبار اتصال سنده وانقطاعه فهناك عندنا المتصل وعندنا المنقطع والمنقطع انواع عندنا المعلق وعندنا المنقطع سلاحا وعندنا المرسل وعندنا المعضل وعندنا المدلس والمرسل فيه مرسل خفي ومرسل جلي إذن هذه تقسيمات بقي على طالب علم إذا درس المصطلح يعني يعرفها وذلك بدراسته للمصطلح قال فإنه يعني علم الحديث وعلم معرفة الدراية في الحديث لأن الدراية تنقسم إلى دراية بصحته ودراية بمعناه فعلم الدراية وعلم الرواية مهم قال فإنه يعني علم العلم بالحديث وصحته وضعفه أحد جناحي العالم بالشريعة المبين لكثير من الجناح الآخر وهو القرآن يعني الحديث مهم لتعرف تفسير القرآن وتفهم القرآن قال ولا يقنع طالب العلم مجرد السماع, ولا يقنع بمجرد السماع يعني للروايات كغالب محدث هذا الزمان بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية يعني بالدراية بمعرفة صحته من ضعفه وعلاله وفنون الحديث وكذلك بفهم الحديث واتقان معناه والأحكام المترتبة عليه قال الشافعي رضي الله عنه من نظر في الحديث قوية حجته لذلك نجد أن الذي يعرف الصحيح من الضعيف ويهتم بالحديث أقوى في الحجة من الفقهاء الذين لا يعرفون صحة الحديث قال لأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه قال الخامس إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم يعني هذا من آداب الطالب أثناء دراسته أنه إذا انتهى من شرح المختصرات التي حفظها وضبطها وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات بعد المختصر الذي تم له شرحه عن طريق معلمه وأستاذه ينتقل إلى البحث بنفسه في المبسوطات الكتب الواسعات ككتاب المغني لابن قدامى والاستذكار لابن عبدالبرد والنيل للشوكاني وغير ذلك من كتب الفقهاء الموسعة من جميع المذاهب التي هي من مذاهب أهل السنة والعلماء المعتمدون وينظر في كتب العلماء المعتمدين في هذه الفنون قال مع المطالعة الدائمة يعني يبحث في المرشوطات والكتب الواسعات مع المطالعة الدائمة لها يقرأ دائما لا يمل من القراءة وتعليق ما يمر به مع أنه إذا قرأ في المطول من الكتب يعلق على هامش الكتاب ما تمر به من الفوائد أو يسمعه من الفوائد النفيسة من الشيوخ والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة الأشياء التي يستغربها وحل المشكلة يعني عنده مشكلة أو رأى حل مشكلة من عالم يقيدها والفروق بين أحكام الشابهات هذه مسألة وتشابه مع المسألة لكن هناك فرق بين هذه واثي يذكر هذه الفروق قال من جميع أنواع العلوم سوى في الحديث ولا في الفقه ولا في العقيدة قال ولا يستقل بفائدة يسمعها لا يعني يقلل من شأنها لا يستقل لا يظنها قليلا إذا سمع الفائدة التي لم يكن يعلمها أو أو يتهاون بقاعدة يضبطها لا تتهاون بقاعدة بل تضبطها قاعدة ضبطها يعني أنت سمعت من الأستاذ أو قرأتها في كتاب وضبطها وراجعتها مراجعة دقيقة فلا تكتفي مجرد المطالعة يعني الواحد مننا مثلا أحيانا أنا مثلا أقرأ في الحديث حديث خرج الحديث أقرأ في الكتب هنا وهناك وهناك يعني يعلق في ذهني تحرير المسألة طيب هذا التحرير أنا قرأته قراءة لابد أدونه حتى أرجع إليه فيما بعد لأنه فيما بعد إذا ما دونت سأحتاج فيما بعد أن أقرأ مرة أخرى فالزمان الذي قضيته في البحث المرة الأولى سيتكرر ويأخذ من عمري في المرة المقبلة لكن إذا قرأت في المرة الأولى وقيت الفائدة في المرة القادمة لا تحتاج إلى شغل شيء من عمرك ببحث مطول عن هذه المسألة لذلك أنت يطالب خاصة الآن في زمن الكمبيوترات يجعل لك ملفات ومجلدات للمسائل المبحوثة حتى يعني تجدها بسرعة حتى في ردودك على أهل الأهواء والبدع ومعرفة الملاحظات على أهل الفتن تحتاج إلى جمع مجلد بحيث ترجع بسهولة عندما تريد أن تحرر مسألة أو أن تبين قضية معينة فلابد من الترتيب والتقسيم ويكون عند الدفاتر للفوائد أو يكون عندك مكان مخصوص في مكتبتك دولاب أو رفوف لهذه الفوائد قال بل يبادر إلى تعليقها وحفظها ولتكون همته في طلب العلم عالية هكذا طالب العلم لا يكون همة دنية ضعيفة بل يكون عالية لا فلا يكتفي بقليل العلم ما إمكان كثيره إذا كان يستطيع الحص الأكثر فلا يبخل على نفسه بهذا الخير قال ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر قال ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها فإن للتأخير آفات ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها يعني إذا كتب الفائدة لا يعني فإنه يكون حينئذ حصلها وإذا احتاج في زمن آخر فإنه لا يتحب نفسه بالبحث عنها بل يستغل وقته ببحث مسألة أخرى ولا يجعل للشيطان عليه سبيلاً بأن يسوف يقول بعدين أقرأها بعدين يراجعها بعدين أكتبها ان شاء الله فيما بعد لا لا تؤخر من الآن إذا وردت فائدة قيدة إذا بعثت مسألة أكتب هذا البحث استفده الآن تحتاجه غنى قال ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرئاسة إذن عليه أن يغتنم فراغه يغتنم خمسا قبل خمس فراغك قبل شغلك كما قال صلى الله عليه وسلم قال ونشاطه وشبابك قبل هرمك وشرخ شبابه يعني بداية الشباب وفورة الشباب وزمن النشاط وصحتك قبل سقمك وزمن عافيته قال ونباهتي خاطره يعني أن تكون نشيط وعقلك حاضر وقلة الشواغل وفراغه قبل شغلك كما في حديث عباس عند الحاكم قال قبل عوارض البطالة يعني قد يأتيك عارض كسل يعني ضعف فتبطل نشاطك أو موانع الرئاسة إذا ست رئيس مدير مسؤول فحينئذ تنشغل عن والم... بالرعية والمسؤولية عن طلب العلم والبحث والمراجعة قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا قبل السيد سيد رئيس تفقه وقال الشافع رضي الله عنه تفقه قبل أن ترأس يعني قبل السيد الرأس فإن, فإن رأست قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه قال رأس رئيس رئيس المشغول وقال وليحذر من نظر نفسه بعين الجمال أو الكمال والاستغناء عن المشايخ يعني بعض الناس ما شاء الله عنده اقترار بنفسه نفسه الذكي عنده كتب وعنده استوانات وعنده هاردسكات وعنده مكتبات عنده الشاملة وعنده جامع الحديث وعنده ما شاء الله من الكتب الكثير يقول لك أنا خلاص وإيش أحتاج للشيوخ عندي ابن الثمين رحمه الله موجود بالصوت عندي الشيخ بن باز بالصوت عندي الشيخ الباني بالصوت يا الله أنا أقضي عمري في سماع الأئمة هؤلاء ويش حاجت للمشايخ هذا سفيه هذا جاهل غبي لا يعرف قيمة العلماء ولا يعرف طريقة بن باز بن عثيمين الألباني ولا سار على طريق أولئي الأخيار فإن طريقة أولئي الأخيار هي طريقة أهل السنة طريقة أهل الإسلام طريقة السلف الصالح التلقي عن الشيوخ أما يقول الله أنا إيش طب أنت إذا كنت تقول اليوم مالي وما والشيخ فلان وفلان وانا عندي الشيخ ابن باز وعندي الشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني غيرك سيقول وما وما للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني وانا عندي الامام احمد بن حنبل يقول عندي ابن ابي زيد القيرواني في الرساله وذاك يقول عندي ابن عبد يقول عندي حزم وذاك يقول عندي فلان وذاك عندي فلان وذاك يقول عندي ابن الهرمان في القدير في فتح القدير خلاص يستغنون عن المشايخ كل واحد يستغني بشخصه وإمامه وعالمه في بطون الكتب عن الدراسة عن المشايخ هذه طريقة خلفية بدعية فإن التعلم عن بط... عن طريق القراءة في بطون الكتب في بداية الطلب إنما يكون للمضطر الذي يكون في بلد قاسية نائية لا, علم فيها لا علماء فيها أما مع وجود العلماء والمشايخ والرحلة في طلب العلم أو استماع إليهم عن طريق برامج هذه الحديثة فلا يجوز أن يتترك مجالس العلم لمن يريد العلم الصحيح لذلك هؤلاء الشباب الذين يستغنون عن المشايخ والعلماء يكونون فتنة لغيرهم ويكونون أهل فتن وهل بدع وهل منكرات وهل ظلمات وهل شذوذات لأنهم شذوا في الاعتقاد شذوا في قاعدة سيرهم فشذوا في طريقهم وظلوا وتاهوا بد من معرفة قدر أهل العلم وقدر المشايخ في الاستفادة منهم فيقول ابن الجماعة رحمه الله وليحذر من نظر نفسه بعين الجمال والكمال والاستغناء عن المشايخ فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة وما يفوته أكثر مما حصله وقد تقدم قول سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ترك التعلم وظن انه قد استغنى وان وظن استغنى فهو اجهل ما يكون فهو ما يكون هذا هو الاصح في هذه النسخه فهو اجهل ما يكون قال واذا كملت اهليته يعني طالب العلم اللي على المشايخ والعلماء إذا كملت أهليته في دراسته وفي تعلمه وظهرت صديلته في تدريسه وفي فهمه وفي إتقانه للمسائل ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة بحثا أهم شيء لطالب العلم البحث يبحث ويقرأ ويراجع ويتباحث مع أستاذه ومع زملائه ومراجعة لكتب العلماء كتب الفن ومطالعة في المطولات اشتغل حينئذ بالتصنيف اشتغل بالتصنيف يعني والتأليف بعد أن تكمل أهليته ومعد طول المتابعة والمراجعة قال وبالنظر اشتغل بيش بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء يعني يتبع الصواب لا يكون مقلداً سالكا طريق الإنصاف يعني يكون منصفا عادلا يتبع الدليل لا يتعصب لأحد إنما الحق يتعصب للحق أو يتمسك بالحق قال سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في آداب العالم قال السادس أن يلزم حلقة شيخه أو حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم ولا تشبع من طول صحبته ولا تشبع من طول صحبته يعني طول صحبة العالم قال علي رضي الله عنه فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء ويجتهد على معظبته في خدمته والمسارعة إليه فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا وقد سبق هذا الكلام حول الاهتمام بالشيخ وخدمة الشيخ لكن هنا عليك أن لا تفوت دروس العالم أن تحرص عليها وإن سمعت بمجلس للشيخ مجلس علمي وأذن لك بالحضور أو كانت الدعوة بفتوحة فلا تفوت مجالس العالم لا تفوت مجالسه لأن هذا يزيدك في العلم وفي الفقه وفي الأدب قال ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمتنه فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا ضبطا وتعليقا ونقلا يعني هكذا طالب العلم يحرص على جميع دروس الشيخ ما أمكنه ما أمكنه إن احتمل ذهنه ذلك يعني إذا كان قادرا على هذا على استيعاب جميع الدروس ويشارك أصحابها يعني الذين يدرسون في هذه الدروس كأن حتى كأن كل درس منها له يعني كأن الدرس خصه هو يعني الطالب يحضر كأن الشيخ فتح الدرس له فقط حتى يقبل على الشيخ في الدرس بالكلية ويستفيد ما يقوله الشيخ قال ولا عمري إن الأمر كذلك للحريص يعني الواقع أن الدرس لك لأنك تحضر لنفسك ما لكم على الناس هذا الحقيقة هذه الحقيقة لازم في تصورك أن تعرف أن الدرس لك وفي الحقيقة أن الدرس إنما أنت عذرته لك لا لغيرك أنت ما عذرت للمرأة والمزاحمة لا لأجل الفائدة فإن عجز عن ضبط جميعها فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم فالأهم منها يعني اعتنى بالأهم له وهذا يختلف اختلاف الأشخاص قال وين بغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد يعني أنت بعد ما تحضر الدرس تذاكروا بعض الفوائد اللي في الدرس قال والضوابط والقواعد الفائدة التي تكون غريبة عليك الضابط يعني الذي يضبط المسألة والقاعدة التي تندرج جملة تندرج فيها عدة مسائل وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى مراجعة ضبط غريب ومع وكذلك لغة من اللغات أو فائد أو تخريج حديث كان مجهولا عندك صحيح أو ضعيف قالوا أن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم يعني في الدرس كلام الشيخ الذي قاله في الدرس فإن في المذاكرة نفعا عظيما وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه يعني يكون تكون المذاكرة بعد الدرس أفضل مما تكون غدا أو بعد غدا هذا أفضل لأنه الذهن حاضر والفوائد قريبة العهد يعني مثلا بعد درس هذا أو درس غير من المشايخ لما اسمعون دروسهم وتحضرون دوراتهم قد بعد الدرس تجتمعون بعض الشباب للمذاكرة للمراجعة إيش قال الشيخ في كذا والمسألة الفلانية قال فإن في المذاكرة نفعا عظيما وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم يعني حتى لا تتشتت خواطرهم وتتفرق أذهانهم وحتى لا يبتعد بعض ما سمعوه عن أفهامهم يشذ ويبتعد قال ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات ولو في وقت لاحق لا بأس أن يتذاكروا لا سيما في زماننا فيها أشرطة فيها تفريغات للمك... للدروس فيراجعون هذه التفريغات وهذه الأشرطة قال الخطيب البغداد يعني وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل وكان جماعة من السلفي يبدأون في المذاكرة من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح لأن العشاء وقت هدوء والسكينة وحتى يس حتى يسمع أذان الصبح وهذا ثابت عن الإمام أحمد وابي زرعة وابن المبارك وغيره من العلماء قال فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه يعني صار يكرر ويسمع لنفسه يعني كأنه يحفظ كأنه يحفظ وكرر معنى ما سمعه وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه كرر بلسانه ليعلق ذلك على خاطره فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء وقل أن يفلح من يقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده يعني الذي يجرس فقط للاستماع ويذهب ولا يراجع ولا يذاكر ولا ولا يعني يكتب ويقيد هذا نفعه قليل يعني انتفاعه بالدرس أقل من القليل فالطالب من علامة حرصه ومن علامة استفادته أنه في مجلس الدرس قلمه معه ومشتغل بتقيد الفوائد ثم بعد الدرس يراجع ويبحث ويذاكر مع زملائه هذا يدل على أن هذا طالب علمه همة وأين هؤلاء إنهم قليل إنهم قليل السابع قال رحمه الله إذا حضر مجلس الشيخي سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم ويخص الشيخ بزيادة بزياده تحيه واكرام بزياده التحيه واكرام وكذلك يسلم اذا صرف هذا سبق الكلام حول السلام وهذا من اداب المجلس وكذلك عند الانصراف ان الاخره ليست باحق من الأولى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعد بعضهم شلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها وهذا خلاف ما عليه العرف والعمل لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره يعني بعض الناس ذكر أن من المجالس التي ليس فيها سلام مجلس الطعام ومجلس الدرس وهذا غلط فالسلام في مجلس الدرس جائز ومستحب وهذه السنة وكذلك السلام في على الطعام لا بأس هذا أمر لا بأس به ولا مانع منه هذا هو الأصل شرعا قال لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ جرسي وتكرر يعني شخص جالس وحده ومشغوله يحفظ ولم ينتبه لك ما تأتي تسلم عليه وتمشي هذا إشغال له لكن لو جئتها وصليت بجانبه فقلت السلام عليكم هذا لا بأس هذا أمر مشروع وإذا سمعك يجب عليه أن يرد وإذا ما سمعك ترد عليك الملائكة قال رحمه الله وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم يكن منزلته كذلك يعني شخص جاء متأخرا ورأى الحلقة موجودة حول الشيخ فلا يأتي يتخطى يمشي بين الشباب الجالسين حتى يلز بجانب الشيخ إلا إن كان مكان محجوز هناك معروف فلا بأس أن يوسعوا له فلا بأس أن يوسعوا له وقد حضر قوم من أصحاب الحديث في مجلس أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل فقال لهم ألا تتفقهون وليس فيكم فقيف فجعل يذمهم يذم الطلبة فقالوا فينا رجل فقال من هو؟ فقالوا الساعة يجي يعني يجي بعد قليل فلما جاء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قالوا قد جاء فنظر إليه أبو عاصم وهو شيخه فقال تقدم قال الإمام أحمد تقدم فقال الإمام أحمد أكره أن أتخطى الناس فقال أبو عاصم هذا من فقهه واحد يعني هذه رقم واحد من فقه الرجل الإمام أحمد بن حنبل في شبابه فقال وسعوا له فوسعوا فلبس أن إذا وسعوا أن يمر قال فدخل فجلس بين يديه فألقى عليه مسألة فأجاب وثانية وثالث هكذا استمر أبو عاصم مع الإمام أحمد في الحديث يقول رحمه الله وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم يكن منزلته كذلك بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمر قال كنا إذا أتينا النبي عليه الصلاة والسلام جلس أحدنا حيث انتهى جلس أحدنا حيث انتهى وكذلك يقول رحمه الله طبعا نعم جلس حيث ينتهي به المجلس كما ورد في الحديث فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم إلى جانب الشيخ أو كانت منزلته يعني عند الشيخ في ذلك المكان أو كان يعلم إيثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس يعني أن يوسع له ويمر ولا يقيم أحدا من مجلسه أو يزاحمه قصدا فإن آثاره, لغيره فإن آثاره الغير بمجلسه لم يقبله إلا أن تكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح يعني الإنسان إذا جاء متأخرا لا يأتي ويقيم شخصا فيجلس مكانه ولا يطلب من الغير ذلك ولا يقبل إذا قام بعض الناس ليجلس هو مكانه لا يفعل هذا فقد روى البخاري ومسلم عن عمر مرفوعا لا يقيمن الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ولكن تفسحوا وتوسعوا فإذا كان في مصلحة فلا بأس بذلك لتقديده من المصلحة الشرعية لأن هذا الطالب الشيخ يحبه ويجب أن يناقشه ويستميد الطلاب من ذلك فيؤثرون هذا الأمر للفائدة أو لكون هذا الشخص كبير السن فإنهم يسمحون له بالجلس بنانب الشيخ رعاية لكبير السن وتوقيرا له لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه أو كثير الفضيلة والصلاح يعني صاحب خير وإنعام على الفقراء وصاحب يعني تقدم في الإمامة في الدين أو يعني في الزهد والورع ومعروف في الصلاح فلا بأس أن يكرمه الطلاب لكن الأصل أن لا يقوم لأحد له ولا أن يجلسوه مكانه ولا هو يجلس ولكن في حاجة مثل قول صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم يعني جلسوا لينزلوه ويعني ما يحصل في كثير من عادة العلماء وطلاب العلم أن يجلسوا الضيف إلى جانب صاحب البيت ونحو ذلك هذا وكما ورد عن السلف الصالح من الآثار الكثيرة في هذا الباب تبين أن إذا وردت مصلحة شرعية فهذا النهي ليس على عمومه والله أعلم وقال وَلَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يُؤْثِرَ بِقُرْبِهِ مِنَ الشَّيْخ يعني إذا أنت كنت قريب من الشيخ وجيت مبكراً لا تؤثر أحدا بمقامك هذا إلا لفائدة قال إلا لمن هو أولى بذلك لسنه أو علمه أو صلاحه بريحرصه على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه يعني إن لم يكن في جلوس ذلك نوع من الكبر أو شيء معروف عند الطلاب أن هذا المكان ليس إلا لطلاب العلم المميزين قال وإذا كان الشيخ في صدر وإذا كان الشيخ في صدر مكان يعني في وسط المجلس أو أبرز في المجلس فأفضل الجماعة يعني أولى الطلاب والأقدمون منهم وأهل التقدم عند الشيخ أحقوا هؤلاء يكونون بما على يمينه ويساره وإن كان على طرف صفة يعني طرف شيء مرتفع أو نحوها فالمبجلون مع الحائط يعني عند الحائط أو مع طرفها أو طرف الصفة قبالته يعني أمام الشيخ حتى استقبلوا حال الدرس وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس يعني أمام المدرس أو المبجلين من معيد يعني ممن درس في المدرسة وأصبح يدرس الطلاب هذا شمع معيد أو زائر يعني شيخ زائر للمدرسة أو للمعهد عن يمين الشيخ أو عن يساره عن يمينه أو يساره وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض الثامن أن يتأدب الطالب يعني مع حاضر مجلس الشيخ فإنه أدب معه فإنه أدب معه يعني مع الشيخ يعني يتأدب مع الطلاب فإن التأدب مع الطلاب في المجلس هو تأدب مع الشيخ واحترام وتوقير له قال فإنه أدب معه واحترام لمجلسه وكذلك أيضا ماذا وهم رفقائه يعني هؤلاء في الدرس هم رفقائه فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه وأقرانه ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة يعني لا يجلس وسط الحلقة لورود النهي وإن كان في سنده نظر ولا قدام أحد ولكن طبعا وسط الحلقة إذا كان يعني المكان ضيق لا بس ويكون المكان كامل للحظر أما إذا كان حلقة وليس في أحد وثنك لك مكان في الحلقة فلا تجلس وسطها قال إلا لضرورة لا بأس أن يجلس قدام أحد أو في الحلق وسط الحلقة كما في مجالس التحديث كما في مجالس التحديث ولا لأنها تحتاج إلى مكان كبير ولكثرة الحاضرين فلا بأس حينئذ أن يجلس بعضهم أمام بعض قال ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معاً يعني إذا كان هذا صديق هذا وهم جالسين جنبعا ولا تأتي تجلس بينهم فلا تجلس بينهما وتفرق بين مجلسيهما إلا بإذنهما يعني يستأذن في ذلك معا يستأذن هذا وهذا قال ولا فوق من هو أولى منه يعني لا يجلس فوق من هو أولى منه بالجلس بجانب الشيخ وقرب الشيخ لأن هؤلاء مقربين من الشيخ والشيخ يرتاح عندما يكونوا موجودين ويفتغوا عليه إذا أخطأ أو يطلب منهم مراجعة حديث فيكونوا هم قريبين منه أما يجي بعضهم يتلقف ويجلس مكانهم ويؤذي الشيخ ويؤذي الحاضرين هذا عيد قال وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به ويوسعوا له ويفسحوا ويتفسحوا لأجله ويكرموه بما يكرموا به مثله وإذا فسح له في المجلس وكان حقا وكان حريجاً ضم نفسه يعني ينبغي إذا كان هناك شخص قادم أميز والشيخ رحل به أن يرحب به أيضاً الحاضرون إذا ما كان في ذلك كثرة لقط وشوشرة في الحلقة ويكرموه ويفسحوا له إذن آمل إذا قيل لكم تفسحوا المجلس ففسحوا يفسحين لكم ويكرموا مما يكرموا به مثله وإذا فسح له في المجلس لكن المجلس ضيق لكثرة الطلاب وضيق المكان فإن هذا يضم نفسه وهذا الطالب كل طالب يحاول يضم نفسه بما يكون فيه تخفيف عن هذا الضيف القادم قال ولا يتوسع ولا يعطي أحد ولا يعطي أحدا منهم جنبه يعني لا يجب اسم تربع ووسع بين رجليه يضايق الإخوة في الدرس قال ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره لا يعطي أحدا منهم يعني لا يعني يجعل جانبه بجانب وجه صديقه بل يكون جنبا إلى جنب هذا إذا كان في صف واحد قال ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له ولا يجنح على جاره ولا يجنح على جاره يعني لا يميل على جاره عليه أو يجعل مرفقه قائما في جنبه بحيث يكون حافة المرفق في وجه من خلفه أو من جاء بجانبه أو يخرج عن نسق الحلقة بتقدم أو تأخر بل يكون صفا متساويا ألا تصفون كما تصف الملائكة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لي أراكم رأى في أيديكم كأنها ذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة ثم خرج علينا فرأانا حلقا فقال ما لي أراكم عزين ثم خرج علينا فقال لا تصفونك تصف الملائكة عند رب الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها فقال يتمون الصفوف الأول, أو الأول ويترسون في الصف قال رحمه الله ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه يعني لا يتكلم الطالب في أثناء الدرس الذي يدرس فيه الشيخ يدرس غيره أو يدرسه هو في نفس الدرس بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحث بما يقطع على الشيخ البحث الذي هو يبحث فيه في المسألة ويتكلم فيها قال وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغا ولا بغيره مما لا تفوت فائدته مما لا تفوت <تصفيق> فائدته إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس يعني أنه يشكت الطالب ويستمع ويكون منصتا ولا يتكلم بكلام تعلق بدرس ماضي ولا بغيره إلا يعني بإذن من الشيخ إلا بإذن من الشيخ إلا إذا كان تفوت الفائدة فله أن يفيد ويرفع يده ويستأذن قال وإن أساء, وإن أساء بعض الطلبة طبعا إلا بإذنه من الشيخ عن المدرس أو صاحب الدرس عن الطالب اللي بيدرس عند الشيخ لأنه حلق العلم بعضها تكون ماذا بعضها يكون بإلقاء الشيخ للدرس فيكون الجميع مستمعوا أحيانا يكون الحلقة موجودة لكن لكل طالب درسه هذا يسمع في الأصول هذا يسمع في المصطلح هذا يسمع في الحديث هذا يسمع في اللغة يعني يكون شيخ متنوع المهارات ومتعدد المواهب وتبحر في عدة فنون فيأتيه الطلاب في حلقته وهو جالس على كرسيه أو مكان جلوسه فيأتيه الطلبة كل واحد عنده درسه هذا يلاهو ربع الساعة هذا يلاهو عشر دقائق كان مدرس تحفظ القرآن يأتيه الطالب ويسمع ويمشي يأتيه الطالب ويسمع ويمشي فإذا كان المدرس مع طالب يسمع له في الأصول أو يشرح له أبيات في الأصول أبياتا في الأصول وهناك طالب آخر يستمع لدرسهم وهو قريب ويستمع ويستفيد فلا بس هذا جيد فذا الذي ينبغي لكن ما يتدخل بين الشيخ والتلميذ خلاص الدرس ليس لك إلا بإذن من الشيخ أو صاحب الدرس الطالب أو إلا إذا كان في فائدة بتفوت وهي مهمة وما نبه عليها الشيخ أو الطالب يقول له سمحتي يا شيخ إيش رأيك في كذا وكذا كذا لطيف ثم قال رحمه الله وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ يعني مثلا في الحلقة جالسين واحد يعني يتكلم الشيخ اللي ينكر عليه انت تقول اسكت يا ولد اسكت يا فلان عيب. هذا ليس لك انت مات مدير الحلقة الا اذا الشيخ وكلك بذلك قال وينساء بعض الطلبة ادبا على غيره لم ينهره غير الشيخ الا باشارته يعني اشارة الى الشيخ الشيخ يعني اشار اليه ان تكلم او أنكر او سرا بينهما على سبيل النصيحه او اذا كان هذا الطالب اللي اساء الادب انت بينك وبينه سر قدام الناس اي سلام الناس قال وين اساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعه انتهاء انتهاره ورده وانتصاره للشيخ بقدر الامكان وفاء لحقه يعني اذا طالب اساء الادب مع شيخ انكره عليه الشباب يا شيخ يا فلان اتق الله تأدب مع الشيخ لا تفعل هذا فينبغي على الطلاب أن يراعوا حرمة الشيخ ولا يسمح لأحد من السفاء أن يتطور على الشيخ هذا هو الأدب إلا ان سكتهم الشيخ قال لهم الشيخ اسكتوا خلص أنا أتفهم معه لا بأس مراعة لعلم الشيخ وحلمه وحكمته قال ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ يعني إذا واحد من الحاضرين تكلم مع الشيخ لا تشاركه في الكلام اتركه يتكلم لا سيما إذا الشيخ هو اللي يتكلم ما استمعوا بس قال بعض الحكماء من الأدب ألا يشارك الرجل في حديثه وإن كان أعلم به منه يعني واحد قاعد يقول قصة عند الشيخ أو يقول حديث فغلط في لفظة أو قصر اختصر لا تكون تستدركه إلا أن تستأذن قال للشيخ هو اللي تفهم معه وأنشد الخطيب في هذا المكان يعني عند هذا العبارة ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله قال فإن علم إيثار الشيخ ذلك يعني أن يبين الطالب الفائدة ويكمل كلام المتكلم قال فإن علم إيثار الشيخ ذلك أو المتكلم يعني الذي يحكي القصة علم أنه هذا الطالب أن المتكلم لا مانع عنده من أن تسدد خلله وتكمل نقصه فلا بأس وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله ثم قال التاسع ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه وتفهم ما لم يتعقد بتلطف وحسن خطاب ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه وتفهم ما لم يتعقد بتلطف وحسن خطاب وأدب وسؤال يعني أنه إذا أشكل عليه تفهم شيء من الدروس فلا يستحي من سؤال الأستاذ أن يوضح له وتفهمي ما لم يتعقد ما لم يتعقد يعني ما لم يفهمه ما لم يتضح لديه ما لم يتعقد هذا الأمر ما أشكر عليه وتفهمي ما لم يتعقد يعني يتحتاج هذه اللفظة إلى مراجعة لكن في ظني أن معناها أنه إذا أشكل عليه شيء ولم يفهم ما لم يتعقد فإنه لا يستحي من السؤال بتلطف وحسن خطاب وأدى سؤال وأدى سؤال. يعني هناك أمور قد تتعقد على الطالب وتشكل عليه فهذه الأمور لا بعسة للطالبي أن يسأل عنها ما لم يتعقده الطالب ما لم يتعقده الطالب وما أشكل عليه فإنه يسأل عنه ولا يستحي في ذلك هنا في كتابي كشف المشكل نعم يتعقد يعني يعقد أو شيء ما لم يعقده ويعقله وتفهم ما لم يتعقد يعني ما لم يعني يفهمه قال بتلطف وحسن خطاب وأدب, وأدب وسؤال قال عمر رضي الله عنه من رق وجهه رق علمه وهذا رواه الدارمي رحمه الله تعالى من رق وجهه رق علمه يعني من استحى من سؤال العلماء فإنه يرق علمه يعني يضعف إذا رق وجهه للنسان لا يستحي في مثل هذه الأحوال قال الدارم رحمه الله في مسنده وسننه أخبارنا إبراهيم بن إسحاق عن جرير قال قال إبراهيم من رق وجهه رق علمه هذا إبراهيم النخعي قال وكيع عن أبيه عن الشعبي من رق وجهه رق علمه وعن ظمره عن حفص ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب من رق وجهه رق علمه يعني هؤلاء السلف الثلاثة روي عنهم هذا من رق وجهه رق علمه فالإنسان لا بد أن لا يستحي في السؤال لا يمنعه الحياء الحياء في الحقيقة لا يمنع فين بغي أن يجعل الحياء في ظنه مانعا للسؤال وقد قيل من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال قد قيل من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال يعني عند تذاكر الرجال في العلم وكان الحياء لم يعني منعه في ظنه من السؤال فعند اجتماع الشباب في المذاكرة اجتماع الرجال في المسألة فلا يستطيع ان يتكلم معهم ولم يفهم المسألة فلذلك الذي يرق وجهه عن السؤال وطلب العلم فإنه يضعف في المناقش والبحث مع طلاب العلم وقال مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم استحن ولا متكبر أو ولا مستكبر وهذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه معلقا وقالت عائشة رضي الله عنها وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين وقالت أم سلمة وقالت أم سليم رضي الله عنها لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من الحق هل على امرأة من غسل إذا احتلمت ولبعض العربي وهذا الحديث حديث أم سليم رضي الله عنها أو عن خرجه البخاري ومسلم عن أم سلم رضي الله عنها عن أم سليم فها أنه سأل قالت لرسول الله كذا وكذا ولبعض العربي وليس العمى وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت وانما تمام العمى طول السكوت على الجهل وليس العمى طول السؤال ان العمى ليس هو انك تسال كثيرا لكن الاعمى الذي لا يسال وهو جاهل أو لا يفهم المساله وليس العمى طول السؤال وإنما ثمام العمى طول السكوت على الجهل قال و... نعم ولا يسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإثار الشيخ ذلك يعني لا تسأل عن الشيء مثلا عندنا درس في الأداب تروح تسأل لي في مسألة في الرجال أو مسألة في أصول الفقه لا حسب الحال إلا إذا علمت أن المجال مفتوح لجميع الأسئلة قال وإذا سكت الشيخ عن الجواب يعني إذا سألت الشيخ سؤالا فلم يجبك لم يلح عليه لا تلح عليه في طلب الجواب وإن أخطأ في الجواب يعني إن أجاب الشيخ خطأا فلا يرد في الحال عليه وقد تقدم يعني تلطف معاه في الجواب وفي الاستفسار والتنبيه كما تقدم تفصيله وكما لا ينبغي للطالبي أن يستحي من السؤال فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم لم أعرف لم يتبين لي إذا سأله الشيخ لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة أما العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة والآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق يعني اعتاد على التحقيق وأنه إذا ما فهمه ما فهمت حتى يفهم قال الخليل يعني بن أحمد الفراهيدي منزلة الجهل بين الحياء والأنفة يعني والكبر يعني يكون مستحي من طلب العلم أو متكبر كما قال مجاهد اثنان لا يتعلمان مستحيل ومستكبر طيب قال رحمه الله وقد تقدم في أدب العالم أنه لا يسأل المستحي هل فهمت بل يتوصل إلى العلم بفهمه بطرح المسائل فإن سأله فلا يقول نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا كي لا يفوته الفهم ويدركه ويد... نعم. حتى لا يفوته, يفوته الفهم ويدركه بكذبه الإثم يعني الشيخ إذا يعرف أن هذا الطالب يستحي لا يحرجه لا يحرج الطالب بل إذا ما فهم لا يقول هل فهمت لا يطر عليه السؤال يتبين من السؤال أنه ما فهم فإن سأله فلا يقول نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا كي لا يفوته الفهم حتى لا يفوت الطالب هذا الفهم وحتى لا يضطره الشيخ لأن يكذب لأنه يستحي فانتبه أيها الشيخ لطلابك العاشر يعني الأمر العاشر متعلق بآداب الطالب مع درسه مراعاة نوبته فلا يتقدم عليه بغير رضا من هي له بغير رضا من هي له يعني أنتم جلسين في حلقة كل واحد يرجو يسمع جزء من القرآن للشيخ أو يسمع عليه متونا فكل طالب ينتظر دوره لا يتعجل ولا يسبق إذا ما جاء دوره إلا إن رضي من سبقك بأخذ دورك له بأخذ دوره روي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يا أخى ثقيف روي أن أنصاريا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله وجاء رجل من ثقيف فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أخا ثقيف إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فاجلس كيما نبدأ بحالة الأنصاري قبل حالتك وهذا الحديث قد خرجه عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في الكبير وغيرهما وفي إسناده عبد الوهاب ابن مجاهد بن جبر وهو ضعيف وبعضهم التهم بالكذب وقيل أنه لم يسمع من أبيه مجاهد وهذا عن أبيه عن ابن عمر وقد خرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في دلائل النبوة وقال البيهقي إسناده حسن وهو قريب من الحسن وهو قريب من الحسن <تصفيق> إذن هذا الأدب وهو أنه يعطي كل ذي حق حقه وذذل عليه الشرع وهذا هو الأصل وهذا هو الأصل أن يعطي كل ذي حق حقه أن يعطي كل ذي حق حقه وبالدور لأن الناس يعني السابق له الأحقية في ذلك <تصفيق> لحظة. هذا الحديث خرج ابن حبان في صحيحه قال رحمه الله من طريق محمد بن عمر بن الهياج حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثني عبيد بن الأسود عن القاسم من الوليد عن سلالة بن حارث بن مصرف عن طلحة عن مجاهد بن عمر قال رجل قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنه قال أجلس قال وجاء رجل من ثقيف فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبقك الأنصار فقال الأنصار إنه رجل غريب وإن للغريب حقا فابدأ به فأقبل على الثقفي فقال إن شئت أجبتك عما كنت تسأل وإن شئت سألتني وأخبرك إذن هذا الحديث فيه إيثار هذا الأنصاري رضي الله عنه إيثار هذا الأنصاري للثقفي لكونه غريبا لكونه غريبا وهذا من أدبه رضي الله عنه وهذا يدل على أنه يحق له أن يستأذن وقد حسن شيخنا الألباني أن يستأذن فيأذن وقد حسن شيخنا الألباني رحمه الله هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب ثم قال رحمه الله قال الخطيب يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته لتأكد حرمته ووجوب ذمته ووجوب زمته ور... نعم وهذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه دير على ذلك قال الخطيب وقال في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وقد ذكرت لكم حديث ابن عمر من طريقيه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لم أبحث عنه قال وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب إيثاره يعني الأولى أن يكون السابق لكن إن كان هناك حاجة ضرورية وعلمها السابق فيقدم المتأخر لا بأس أو أن الشيخ أشار بذلك فيراعى قول الشيخ ويحترم ولا يظهر الطالب الغضب على الشيخ لا الشيخ أدرى بالمصلحة والطالب ينبغي أن يقدم رغبة الشيخ على رغبته ولا يظهر التأفف والتضجر فإن هذا من سوء الأدب إلا إن كان الطالب يعني وراءه عمل أو مضطر فيتلطف مع الشيخ في العبارة ولا يظهر التأفف ولا يظهر التأفف بل لو يضطر أن يستأذن ويذهب لحالته بعد إعلام الشيخ وعذر الشيخ له الأباس المهم أنه يتأذب مع شيخه ويقدم من يقدمه الشيخ أو من له أولوية لحاجة أو ضرورة قال فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإثار بالنوبة يعني الأصل لا تؤثر بنصيبك أحدا ولا تقدم من على عليك هذا الأصل إلا لحاجة أو ضرورة قال لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة والإثار بالقربة مكروه ويحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حائلة وتجديد وضوء إذا عاد بعده يعني إذا كان جالس في الحلقة ويضطر لشيء أبوه ناداه أمه نادته ذهب ليكلم هاتف ضروري ذهب لدورة المياه ذهب ليتوضى فيضع كتابه مكانه أو شيء مكان مجلسه يذهب ولا يتأخر هذا لا بأس به ما هو أحق بمكانه لكن لا يحجز يمشي حتى تنتهي الحلقة ويضر بالآخرين هذا غلط أمهم حسب الحاجة قال ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حارة متجدد وضوء إذا عاد بعده وإذا تساوق اثناني وتنازع وإذا تساوق اثناني وتنازع أقرع بينهما أقرع تساوق يعني صار عندهم مساوقة أو مشاقة وتنازع أقرع بينهما أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا وإن كان عليه إقراؤه فالقرعة ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء إذا شرط عليه اقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيها بغير إذنهم لأن حسب ما يشرط عليه يشتيرط عليه ناظر المدرسة أو مدير المدرسة نعم الحادي عشر أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ علامة تقدم تفصيله يعني من الأدب مع شيخه قال وهيئته في أدب مع شيخه علامة تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه علامة تقدم تفصيله وهيئته تقدم يعني تقدمت أو وهيئته في أدبه مع الشيخ ما تقدم من ذلك قال ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه طالب علم يحضر الدرس ومع الكتاب إيش يسوي هذا دليل على أنه مستهتر ومهمل وهكذا رب وأبنائكم في المدارس على أن تكون الكتب معهم محضرين لها ودائما راقبوا أبنائكم في التحضير في الدروس على حسب الجدول وهكذا في مجالس العلم في الحرام في المسجد النبوي في أي مكان من دروس العلم لابد كتابك معه تتابع مع الشيخ قال ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا بل يحمله بيديه ويقرأ منه ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ يعني لا يقرأ أمام الشيخ بصوت عال إلا إن أذن له الشيخ ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال يجب أن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ يعني المقصود بالقراءة الجهرية لتصفح الشيخ لقراءته ليس المقصود القراءة بينه وبين نفسه سرا لا هذا لا يحتاج إلى إذن إذا كان في حلقة لطلاب متعدد الدروس كل واحد يسمع درسه قال ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ يعني الشيخ سرح توقف عن القراءة أو ملله إذا مل من المجلس خلص لا لا تتواصل قراءة استأذن أو غمه أو غضبه أو جوعه أو عطشه أو نعاسه أو استفاذه يعني أنه يستوفز عنده شغلة يريد يمشي يقضيها أو تعبه فلا تشغل بال الشيخ ولا تتعبه ولا ترهقه وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر على ما قرأ يعني ولا يحويجه إلى قوله اقتصر واسكت وقف وانتهينا قال وإن لم, يظهر وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره ولا يستزيده يعني إذا قال له الشيخ يكفي لا أقول له يا شيخ لو سمحت زيادة الله يرضى عليك لا خلص قال لك اقصر اقصر وإذا عين له قدرا وإذا عين له قدرا فلا يتعداه قال لك اقرأ مثلا في اليوم ربع حزب قال لك اقرأ مثلا صفحتين عشرة أبيات لا تزيد فلا يتعداه ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإذن الشيخ يعني إذا الطالب قاعد يقرأ على الشيخ ما يتلقف طالب ثاني يقول له يا أخي اقتصر ياك في خلينا لأ وقت هذا أدب قلة حيا لا الشيخ هو الذي يقرر لك شيء ارفع إيدك قل يا شيخ هذا الشيخ تجاوز أو الطالب وعند الوقت أخشان يذهب علينا يا شيخ ماذا بأدب ولطف ممكن لكن الأصل أن لا لا تعترض على شيء إلا أن الشيخ بنفسه هو الذي يوقف هذا القارئ أو بإذن الشيخ قال ولا يقول له اقتصر إلا بإذن الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك يعني إذا ظهر على الشيخ أنه خلص مل من هذا الطالب تستأذن الشيخ في أنك أنت الذي تقرأ بعده أو تقرأ الآن في هذا الوقت الثاني, الثاني عشر إذا حضرت نوبته يعني إذا جاوقت القراءة على الشيخ وقت قرأتك أنت أو وقت درسك استأذن الشيخة إذا حضرت نوبته استأذن الشيخة كما ذكرناه يعني قال يا شيخ خلأتي لأقرأ دوري فإذا أذن له إذا قال له تفضل يا ولدي استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسلم الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشيخه ولنفسه ولسائر المسلمين وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته إلا أن يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه عند قراءته عليه هذا يعني الفعل لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن السلف أنه إذا كان يبدأ في الدرس يبدأ بهذه المقدمة الطويلة لا إنما لو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسما للتبرك القرآن يستعيذ بالله ويبسمل ثم يقرأ وأما إذا كان حديثا لا بأس أن يقول بسم الله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أو قلت قال شيخنا مثلا تقرأ على الشيخ بن عثمين رحمه الله تقول قال شيخنا العلام محمد الصالح بن عثمين رحمه الله وغفار اليهوى لوالديه ولسائر المسلمين هذا لا هذا جرت عائلة المشايخ عليه الدعاء له والدعاء لمشايخه هذا لا بأس به عند القراءة على الشيخ لكن أهم شيء أنك, إنك لما تقرأ تبسمل أو تحمد الله الخطبة التي ليس فيها حمد كالليل الجذماء فإنك تبدأ كلامك بخطبة الحاجة أو بالحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تقول إذا تقرأ متن المتون قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب كيت وكيت رحمه الله ورحمه والدي وليم جميع المسلمين أو إذا كان شيخك المؤلف تدعو له هذا لا بأس به قال ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته قال المصنف رحمه الله تعالى نعم لا بأس هذا طيب هذا من هدي سلفنا قال وإذا دع الطالب للشيخ قال ورضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك ويقصد به الشيخ هذا لا بأس يعني إذا قال قال نعم تقول قال الشيخ رحمه الله ورضي الله عن شيخنا هكذا مثلا أنت تقرأ أمام الشيخ هذا لا بأس به قال ورضي الله عنكم وعن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك ويقصد به الشيخ وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا يعني ختم القراءة على الشيخ تقول جزاكم الله خيرا شيخنا على استماعكم للدرس وشكر الله لكم وحافظكم الله ورعاكم هذا لا به ويدعو الشيخ أيضا ويدعو الشيخ أيضا للطالبي كل ما دعا له يقول له وإياكم بارك الله فيكم يا ولدي فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا بما ينبغي يعني أو نسيانا نبهه عليه الأستاذ وعلمه إياه وذكره به فإنه من أهم الأداب وقد ورد في الحديث وقد ورد الحديث بابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى وهذا منها طبعا الكلام في الحمد كثير لكن حديث كل أمر ذيبال لا يفتتحه بحمد الله فهو أبثر ضعيف ولكن الخطبة التي ليس فيها حمد كديد الجد ما صحيح الثالث عشر وهو الأخير أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل أن يرغب, أن يرغب بقية الطلبة يعني من أداب الطالب مع زملائه في الدرس أن يرغبهم في التحصيل في طلب العلم ويدلهم على مظانه ويصرف نعم ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه ويهون عليهم مؤنته يهون عليهم طلب العلم يقولهم بالجد والاجتهاد والمذاكرة والمراجعة والتعاون بيننا نتجاوز الشوطان كبيرا في العلم قال ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب وينصحهم في الدين فبذلك يستنير قلبه نفس الطالب يستنير قلبه ويزكو عمله فطالب يكون عون لإخوانه في طلب العلم لا يثبتهم لا يصعب عليهم الأمور لا يشق عليهم كذلك الأستاذ يسر لهم يكونوا بشوشا معهم متعاملا معهم بالحسنة لينا هينا معينا لهم كذلك الإداريين في المعهد الإداريين في الدروس الإداريين في المراكز العلمية السلفية يكونوا هينين ليينين مع حزم حزم لابد من الحزم لأن بعض طلع بذلك تساهل معه المدرس أو تساهل معه المدير فإنه يتساهل طلب العلم لكن الأصل الشفقة والرفق والكلام الطيب فإن كان بعض الطلاب يحتاج إلى حزم يحزم معه لا بأس شيء من الشدة اليسيرة التي تنفع المهم أن الطالب يعين إخوانه يساعدهم يهون عليهم السعاد يذلل العقبات يفيدهم ويفتع عليهم بما عندهم من العلم والفوائد خاصة إذا كان من السابقين في طلب العلم والذين له منزل عند الشيخ أو له قدم في طلب العلم فهذا يساعدهم ولا يبخل عليهم بفائدة أو ذكر قاعدة أو ضابط أو غريب من غرائب المسائل يفيدهم وينصحهم والنصيحة الأساسية في الدين لا يعرسوا عليه الصلاة والسلام جرير النصح لكل مسلم الدين النصيحة لإيمان رسول الله لله ولرسوله ولكتابه ولإمة المسلمين لله ولكتابه ولرسوله ولإمة المسلمين وعمته قال يعني بهذه الأمور حرص الطالب على إخوانه وزملائه في الدرس هذا يزكو به علمه وقلبه يستنير أما البخير قال ومن عليهم لم ينبت علمه أو لم يثبت علمه لا يثبت لا يوفقه الله ولا يزكو علمه قال وإن نبت لم يثمر يعني لم ينبت علمه ما يكون علم له نبات وثمر إذا نبت وصار له ساق وأوراق ما أثمر أحيانا يكون ثمر مرة لا يوفق ولا يفلح ومن بخل عليهم لم ينبت, لم ينبت علمه وإن نبت لم يثمر وأنا أقول وإن أثمر قد تكون ثمرته مرة ومؤذية قال وقد جرب ذلك جماعة من السلف ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهن يعني من الأدب أيضا أن لا يفخر على إخوانه ولا يعجب بجودة ذهنه وحفظه بل يحمد الله تعالى على ذلك على فضل الله عليه ويطلب من الله الزيادة بدوام الشكر على هذه النعم وإرجاع الفضل إلى الله وحده والتواضع لإخوانه وبذل نفسه وعلمه لهم قال ويستزيده منه بدوام شكره أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم وأن يفهمني وإياكم وأن يجعلنا هداة مهتدين مستمرين على العمل بالكتاب والسنة قائمين بشرع الله جل وعلا وأن يجعلنا من المتأدبين في طلب العلم وأن يزيدنا الله عز وجل علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين يقول السائل